بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السادس والثلاثون من مجال السماع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يقرأ عليكم عمر البساطي يقول الشيخ موسى بن راشد العزبي السنة السادسة للهجرة الأحداث بين غزوة الخندق وغزوة خيبر لما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وقريضة وكسرت شوكة قريش وهذا أوضع المدينة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه حملات تاديبيه إلى القبائل والأعراب الذين كان يبلغه عنهم عزمهم على الإغارة على المدينة سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء ففي المحرم من السنة الثالثة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه في ثلاثين راكبا إلى القرطاء وهم بطن من بني بكر واسموه عبيد بن كيلاب، فخرج محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأصحابه لعشر ليال خلون من المحرم فسار الليل وكمل النهار فلما أغار عليهم هرب سائرهم بعد أن قتل نفرا منهم واستاق نعماً وشاء ولم يعرض للضعون وانحدر إلى المدينة فقدمها ليلة بقيت من محرم فخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به وقسم ما وقسم ما بقي على أصحاب السرية فعدل جزور بعشر من الغنم وكانت الإبل 150 بعيرا والغنم 3000 شاء هل أسر ثمامة بن أثالي رضي الله عنه في هذه السرية؟ قيل أسر في هذه السرية ثمامة بن أوثال سيد بني حنيفة وفيه نظر. قال الحافظ من كثير رحمه الله تعالى في سياق ابن إسحاق في السيرة عن سعيد المغملي عن أبي هريرة أنه شهد ذلك أي أبي هريرة رضي الله عنه وهو إنما هاجر بعد خيبر قلت ستأتي قصة أسر ثمامة بن أوثال رضي الله عنه بعد خيبر إن شاء الله غزوة بني لحيان بنو لحيان هؤلاء هم الذين غدروا بخبيب بن عدي رضي الله عنه وأصحابه يوم الرجيع ولما كانت ديارهم متواغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكة والوجود ثارات بين المسلمين من جهة وقريش والأعراب من جهة الأخرى، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتواغل في البلاد القريبة من العدو الأكبر والرئيسي قريش فلما تقادرت الأحزاب وانكثرت عزائمهم رأى أن الوقت قد حان لغزو بني لحيان وأخذ الثأر لأصحاب الرجيع فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا بدماء أصحابه في مئتين من أصحابه ومعهم عشرون فرسا وذلك في ربيع الأول أو جماد الأولى سنة ست من الهجرة واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد الشام ليصيب بني لحيان غره ثم أسرع السير حتى انتهى إلى وادي غران بين أمر وعصفان وهي منازل بين لحيانا وفيها كان مصاب أصحابه فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت به بنو لحيان فهربوا واحتموا في رؤوس الجبال فلم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد منهم فقام فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرضهم يوما أو يومين وبعث السرايا في كل ناحية فلم يقدروا على أحد ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى عصفان لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب وليريهم من نفسه قوة فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه في عشرة فوارس إلى كراع الغميم ثم رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يلقى أحدا الذكر صلاة الخوف في هذه الغزوة قلت روى البيهقي في دلائله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الغزوة أول صلاة خوف في الإسلام والمشهور أن ذلك كان في الحديبية كما سيأتي إن شاء الله تعالى سرية عكاشة بن محصن رضي الله عنه إلى الغمر وفي شهر ربيع الأول من السنة الثالثة الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه إلى الغمر وهو ماء لبني أسد على ليلتين من فيد ومعه أربعون رجل فخرج سريعا يغذذ السيرة. ونذر به القوم فهربوا فنزل على بلادهم فولدوها خلوفا فبعث شجاع بن وهب الأسادية طلعة فرأى أثر النعم فقصدها المسلمون فأصابوا ربيئة لهم فأهمنوه فدلهم على نعم لبني عم له فأغاروا عليه فاستقوا مئتي بعير وأطلقوا الرجل ورجعوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى ذي القصة وفي شهر ربيع الآخر من السنة الثالثة الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه هو عشرة نفر إلى بني ثعلبة من غطفان وبني عوال من ثعلبة وهم بذي القصه فوردوا عليهم ليلا فأهدق بهم القوم وهم مئة رجل فتراموا ساعة من الليل ثم حملت العرب عليهم بالرماح فقتلوهم جميعا وأقع محمد بن مسلمة جريحا فضرب كعبه فلم يتحرك وجردوه من الثياب ومر بمحمد بن مسلمة رجل من المسلمين فحمله حتى رجع به إلى المدينة سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى ذي القصة وفي نفس الشهر الظبيع من الآخر سنة من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبع عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى ذي القصة على اثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة رضي الله عنه في أربعين رجلا من المسلمين هنا صل المغرب فسار إليهم مشاتا حتى وافروا ذي مع عماية الصبح فأغاروا عليهم فعلزوهم هربا في الجبال وأصابوا رجلا فاسلم فتركوه وغنموا نعما من نعمهم فاستقوه ورثة من متاعهم وقدموا بذلك المدينة فخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم ما بقي عليهم وقسم ما بقي عليهم وعند ابن سعد في طبقاته أن سبب رضي الله عنه أبا عبيدة رضي الله عنه إلى ذي القصة، وما بلغهم أن بني محارب بن خصفة وتعلبة وأنمار، وهما من غطفان، ألمعوا أن يغيروا على سرح على سرح المدينة، وهو يرعى بهيفا. قلت، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أبع وبيدة رضي الله عنهما مرتين إلى ذي القصة، أو ان يكون البعث مرة واحدة، ولكن له سابان الأخذ بثار أصحاب محمد بن مسلم رضي الله عنه المقتولين. ودفع من أراد الإغارة على سرح المدينة سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم بالجموم وفي الشهر نفسه من السنة الثالثة الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم فسار حتى ورد الجموم ناحية باطن نخل عن يسارها فأصابوا عليهم رأة من مزينة يقال لها حليمة فدلتهم على محلة من محال بني سليم فأصابوا في تلك المحلة نعما وشاء وأسرى فكان فيهم زوج حريمة المزنية فلما قفل زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى المدينة مما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم المزنية نفسها وزوجها سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيص وفي جمادى الأولى من السنة السلسة الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حريثة رضي الله عنه في سبعين ومئة راكب والهدف اعتراض عير لقريش أخبرت من الشام بقيادة أبي العاصي ابن الربيع فأدركوها فأخذوها وما فيها وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية واثروا ناسا ممن كان في العير منهم أبو العاصي ابن الربيع وقدموا بهم إلى المدينة وكان أبو العاص من رجال مكة المعدونين تجارة ومالا وأمالا وهو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه هالة من دخويل اخت أخت خديجة رضي الله عنها فاتى أبو العاص زينب رضي الله عنها في الليل وكانت زينب هاجرت قبله وتركته على شركه كما ذكرنا ذلك فيما تقدم فاستجار بها فأجرت وسألها أن تطرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الناس صرخت زينب رضي الله عنها من صفة النساء أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال أيها الناس هل سمعتم ما سمعتم قالوا نعم قال أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أذنهم ثم انطرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته فقالت له إن أبا العاص بن ربيع إن قرب فابن عم وإن بعد وإن بعد فابو ولد وإني قد أجرته فأجار رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها وسالته أن يرد عليه ما أخذ منه فقبل ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا مال ابي العاص فقال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصلتم له مالا، فإن تحصنوا وتردوا عليه الذي له فإن نحب ذلك، وإن أبئتم فهو الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. قالوا يا رسول الله بل نرده عليه، فردوه عليه حتى إن الرجل لا بالدلوي ولا بالشنة واليداوة حتى العقال حتى وعرض حتى ردوا عليه ما له كله لا يفقد منه شيئا. عودت أبو العاص رضي الله عنه إلى مكة وإسلامه ثم رجع ابو العاص رضي الله عنه إلى مكة فادى إلى كل ذمار من قريش ماله ومن كان أبضع منه ثم قال يا معشر قريش هل بقي لاحد منكم عندي مال لم يأخذ قالوا لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله والله ما منعني من الإسلام عنده أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تخوفوا أن تظنوا إني, اني إنما أردت أن اكل أموالكم فلما أداها الله إليكم وفرات منها أسلمت ثم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في المحرم سنة سبع من الهجرة رد زينب على زوجها بالنكاح الأول ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاصر بن الربيع رضي الله عنه ابنته زينب رضي الله عنها على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداق وهذا هو الصحيح لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذاك فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقة وأما حديث عمري بن شعيب عن أبيه عن جده أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص مهر جديد ونكاح جديد فهو حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد في مصنده والترمذي قال الإمام أحمد بعد أن روى هذا الحديث في مصنده هذا حديث ضعيف أو قال واهن ولم يسمعه الحجاج من عمري بن شعيب إلا سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول وهو حديث ابن عباس فقال الترمذي بعد أن روى حديث عمرو بن شعيب هذا حديث في إسناده مقال وقال الحافظ الفتح والمعتمل ترجح إسناد حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب حديث ضعيف روالحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال أسلمت زينة وبنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجها ابو العاص بسنة ثم أسلم أبو العاص فردها النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد قال الإمام الذهبي هذا باطل ولعله أراد جرت قبله بسنة وإلا فهي أسلمت قبل الهجرة بهدى شيء من فضائل ابو العاص بن ربيع رضي الله عنه ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني على أبي العاص بن ربيعة رضي الله عنه في مصاهرته خيرا، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث مسورد بن مخرمة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد أن كحت أبي العاص بن ربيعة فحدثني وصدقني وفي رواية أخرى قال المسورد بن مخرمة رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صهر له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي قال ابن الأثير هذا المشار إليه بالوعد والوفاء هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسر في غزوة بدر فأرسل زينب فداءه من مكة وهي قلادة أمها خديجة رضي الله عنها فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة واستطلق أسيرها من المسلمين وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن ينفذ زينب إليه إذا وصل إلى مكة ففعل أولاد أبي العاص رضي الله عنه من زينب رضي الله عنه قال حافظ الفاتح اتفق أهل العلم بالنسب إلى أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليا وأمامة فقط فأما علي فقد مات عندما نهز الاحتلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة ومات في حياته صلى الله عليه وسلم وأما أمامة رضي الله عنها فهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها أثناء الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي قتالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي الحديث تواضعه صلى الله عليه وسلم شفقته صلى الله عليه وسلم على الأطفال ذكرامه صلى الله عليه وسلم لهم جبرا لهم ولوالديهم وخرج الإمام أحمد في مسنده وابو داود في سننه بسند سند الحسن على عاو رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حليه من عند النجاشي من عند النجاشي أهداها لهم فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعود ببعض أصابعه مارضا عنه ثم دع أمامة بنت أبي العاصي ابنته فقال تحلي بهذا يا بنيه كادت أمامة رضي الله عنها أن تموت وعاشت أمامة رضي الله عنها في حياته صلى الله عليه وسلم حتى كادت أن تموت لكن الله تعالى عافاها فقد أخرج الشيخان في حيما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل إليها يقرئ السلام ويقول إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتي فقام معه سعد بن عباده ومعاد بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ما هذا قال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي رواية أخرى في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة يضعر الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء قال الحفظ الفتح وقد تشكل ذلك من حيث آه أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاصي من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهما ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها والذي يظهر عن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم لما سلم لامر ربه وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة والله المستعان وفي هذا الحديث من الفوائد واحد جواز استحضار دو الفضل المحتضر لراجاء دعائهم وجواز القسم عليهم لذلك وفيه جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة ثلاثة وفيه استحباب إضرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوم للحزن بالصبر أربعة وفيه إخبار من يستدعى بالأمر الذي يستدعى من أجله خمسة وفيه تقديم السلام على الكلام ستة وفيه عيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا أو صغيرا سبعة وفيه أن أهل الفضل لا يبدأ أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا ولا مرة وفيه استفهام التابع من إمامه عما يشكر عليه مما يتعارض ظاهره تسعة وفيه حسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله يا رسول الله على الاستفهام عشرة وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترغيب من قساوة القلب وجمود العين حادي عشر وفيه جواز البكاء من غير نوح ونحوه قام زين ومنت الرسول صلى الله عليه وسلم في رضي الله عنها أوائل السنة الثامنة الهجرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطرف وفي جمادى الأخرة سنة ست للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطرف فخرج إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا فهربت العرب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم وأن هؤلاء مقدمة فأصاب من نعامهم عشرين بعيرا ورجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا وغاب اربع ليال سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل وفي شعبان من السنة السلسة للهجرة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له تجهز فإني بعثك في سرية من يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى فأصبح عبد الرحمن فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده بين يديه وعممه بيده ثم عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء بيده أو أمر بلالا يدفعه إليه ثم قال له خذه بسم الله وبركته ثم حمد الله تعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم اغزو بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كمن كفر بالله فقاتل من كفر بالله ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل وريدا ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى بني كلب بدومه الجندل فيدعوهم إلى الإسلام وقال له إن استجاب لك فتزوج ابنة مالكهم فسار عبد الرحمن رضي الله عنه بأصحابه وكانوا سبعمائة رجل حتى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوه من الإسلام فلما كان اليوم الثالث أسلم رأسهم ومالكهم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانيا وأسلم معه ناس كثير من قومه فبعث عبد الرحمن رافع بن مكيث بشيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فتح الله عليه وكاتب له بذلك وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وقادم بها المدينة فوردت له بعد ذلك أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى فتك وفي شعبنا أيضا سنتسك للهجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه في مئة رجل إلى بني سعد بن بكر أو حي منهم يقال لهم بنو عبد الله بن سعد وذلك عندما بلغه صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر فخرج علي رضي الله عنه فسار الليل وكمل النهار حتى انتهى إلى الهمج فاصابوا عينا لهم فقالوا من أنت هل لك علم بما وراءك من جمع بني سعد قال لا علم لي به فشدوا عليه فأقر أنه عين لهم بعثوه إلى خيبر يعرض على يهودها نصرهم على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم ويقدمون عليهم فقالوا له فأين القوم قال تركتهم وقد تجمع منهم مئتا رجل ورأسهم وابر بن عليم قالوا فسر بنا حتى تدلنا قال على أن تؤمنوني فأمنوه فدلهم فاغاروا عليه فاخذوا خمسمائة معير وألفيشات وهربت بن سعد فعزل علي رضي الله عنه صفي النبي صلى الله عليه وسلم لقوحا ثم عزل الخمس وقسم سائر الغنائم على أصحابه ورجع إلى المدينة ولم يلق كيدا سرية عبد الله بن عتيك رضي الله عنه لقتل سلام بن أبي الحقيق وكانت هذه السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل سلام بن أبي الحقيق بعد الخندق في رمضان من السنة الثالثة للهجرة وأما من قال إنها قبل الخندق فمردود لأن سلام بن أبي الحقيق كان ممن ألب الأحزاب على المسلمين تفاصيل الحادثة كان ابو رافع سلامه ابن ابي الحقيق من من اللب الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعانهم بالمؤنه والمال الكثير وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضى شان الاحزاب وأمر بني قريظه استاذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن ابي الحقيق وكان كعب بن الأشرف قد الله قتل على ايدي رجال من الاوس كما ذكرنا ذلك فيما تقدم فأرادت الخدرج أن لا يكون الأوس فضل عليهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرعوا إلى هذا الاستئذان فأذن لهم روى ابن إسحاق في السيرة عن عبد الله بن كعب بن مالك قال وكان مما صنع الله به لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخدرج كانا يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين لا يضع الأوس شيئا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم غناء إلا قالت الخزرج والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام قال فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك فخرج ستة رجال من الخضرج لقتل سلم بن أب الحقيق وهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيث وأبو قتادة وخزاعي بن أسود رضي الله عنهم أجمعين وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر اتوا حصن أبي رافع فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم قال عبد الله بن عتيك رضي الله عنه لأصحابه اجلسوا مكانكم مكانكم فإني منطرق ومتلطف للبواب العلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب قال عبد الله فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغالق على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل فقلت إن القوم نذر بي لم يخلص إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم قد طفي أسراجه وسط عياله لا أدري أين هو من البيت فقلت يا ابا رافع قال من هذا فأهويت نحو الصوت فضربته ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنت شيئا وصاح فخرجت من البيت فمكثت غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال عبد الله فضربته ضربة اسخنته ولم أقتل ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت اني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة الله فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصدتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلى ما قتلته فلما صاح الدك قام الناعي على السوري فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت نجا فقد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال بسط رجلك فبسط رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي قصة أبي رافع من الفوائد واحد جواز قتل المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر اثنان وفيه جواز قتل من أعانى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أو ماله أو لسانه ثلاثة وفيه جواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم 4- الأخذ بالشدة في محاربة المشركين 5- جواز إبهام القول للمصلحة 6- تعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين 7- الحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته واعتماده على صوت الناعي بموته سرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لقتل اليوسير بن رزام من الهودي. وكان سببها أنه لما قتل سلام بن أبي الحقيق أمرت يهود عليهم يسيرا ويقال له أسيرا فسار هذا رجل إلى غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في ثلاثة نفر وذلك في شهر رمضان سنة ست من الهجرة سر فسأل عن خبره فأخبر بذلك فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب له ثلاثون رجلا فيهم عبد الله بن انيس رضي الله عنه وأمر عليهم عبد الله بن رواحه رضي الله عنه فخرجوا إلى خيبر وذلك في شهر شوال سنة ست للهجرة فقدموا على يسير بن رزام فقالوا له نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له قال نعم ولي منكم مثل ذلك فقالوا نعم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك تطمع في ذلك فخرج وفي رواية أخرى قالوا إنك إن قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك وأكرمك فلم يزالوا به حتى خرج معهم وخرج معهم ثلاثون رجلا من اليهود فحمله عبد الله بن أونيس على بعيده حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار ندم يسير على مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ففطن له عبد الله فدفع بعيده وقال له غدرا أي الله فضربه بالسيف فأندرت عامة فخره وساقه وسقط يسير عن بعيده وبيده مخرش من شوحط فضرب عبد الله فأمه وما لكل رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحبه من يهود فقتله إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه قد أعجزهم شدا ولم يقتل من المسلمين أحد ثم أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم قد نجهاكم الله من القوم الظالمين ودعا عبد الله بن أونيس فتفل على شجته فلم تقحي ولم تؤذه سرية الخبط بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليرصدوا عيرا لقريش مما يلي ساحل البحر وقد زودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره حتى إذا كانوا ببعض الطريق فني زادهم فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتهم كل يوم قليلا قليلا حتى فني فكان يعطي كل رجل منهم تمرة واحدة فكانوا يمصونها كما يمص الصبي ثم يشرب عليها الماء فكانت تكفيهم يومهم إلى الليل روى الشيخان في صحيحهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سئل ما تغني عنكم تمره قال رضي الله عنه لقد وجدنا فقدها حين فنيت فلما فنيت تلك التمرات التي كانت معهم وهو زادهم الوحيد لجأوا إلى أكل الخبط فكانوا يضربون الخبط بعصيهم ثم يبلونه بالماء فياكلونه حتى تقرحت أشداقهم قال جابر رضي الله عنه أقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط ولما رأى قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما ما بالمسلمين من الجهد والجوع قال من يشتري مني تمرا بالمدينة بجزور هنا فقال له رجل من جهينة من أنت قال أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دوليم فقال الجهني ما عرفني بنسبك إن بيني وبين سعد الخله فابتع منه تسعة جزائر كل جزور بوسق من تمر وأشهد له نافر من الصحابة وامتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ما أشهد هذا يدين ولا مال له وإنما المال لأبيه فقال الجهني والله ما كان سعد ليخني بابنه وأرى وجها حسنا وفعلا شريفا فكان بين قيس وعمر رضي الله عنهما كلام حتى أغلظ له قيس الكلام وأخذ قيس الجزر فنحر في اليوم الأول ثلاث جزائر وفي اليوم الثاني ثلاثة جزائر وفي اليوم الثالث ثلاثة جزائر فلما كان اليوم الرابع نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه وعندما وصلوا إلى ساحل البحر ألقى الله سبحانه وتعالى لهم حوتا ميتا من البحر مثل الضرب يقال له العنبر وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جابر رضي الله عنهما فروفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتينه فإذا هي دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة رضي الله عنه ميت ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، فقاموا عليه ثماني عشرة ليلة يأكلون منه حتى سمنوا وصحت أجسامهم قال جابر رضي الله عنه ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالدهن بالقلال ونقتطع منه الفيدر كقدر الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة رضي الله عنه ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلعه فنصبه ثم نظر إلى أطول بعير فجعل عليه أطول رجل في الجيش فمر من تحته وما مست رأسه وتزودنا من لحمه وشائق ثم انصرفوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه قال جابر رضي الله عنه فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكلها متى حدثت هذه السرية؟ الصحيح أن سرية الخبط هذه كانت قبل صلح الحديبية وليس في رجب سنة ثمان من الهجرة كما ذكر ابن سعد في طبقاته وذلك لثلاثة أسباب السبب الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغزو ولم يبعث سرية في الشهر الحرام السبب الثاني أن رجب سنة ثمان هو ضمن فترة سريال صلح الحديبية السبب الثالث أنه وقع في هذه القصة ذكر القلة والجهد في جيش هذه سرية والواقع أنهم في سنة ثمان كان حالهم اتسعى بفتح خيبر وغيرها والجهد المذكور في القصة يناسب أنها كانت قبل الحديبية والله اعلم سرية كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه إلى العرانيين وفي شوال من السنة السادسة الهجرة قدم ثمانية نفر من عقل وعرينة المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهر الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتوروا المدينة وسقمت أجسامهم فعظمت بطونهم وانتهشت أعضاؤهم قال الحافظ الفتح والظاهر أنهم قدموا سقاما فلما صحوا من السقم كره الإقامة بالمدينة لوخامها فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع فعند أبي عوانة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان بهم هزال شديد مصفرة الألوان فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها وفي رواية أخرى في صحيح البخاري رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدق قالوا بلا فخرجوا إليها فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا وثمنوا ورجعت إليهم ألوانهم كثروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلوا به وسمروا عينيه واستاقوا الإبل فجاء الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في اثارهم عشرين فارسا بقياده كرد بن جابر الفهرية رضي الله عنه وأرسل معهم قائفا ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرانيين فقال اللهم أعم عليهم الطريق واجعله عليهم أضيق من مسك جمل فعم الله عليهم السبيل فلم فمرتفع النهار حتى أدركوهم فأحطوا بهم وأسروهم وربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا روى الإمام مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه أنه قال إنما سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سمروا أعين الضيعاء قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله وأدل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء العرانيين قبله تعالى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 قال الحافظ ابن كثير في تفسيره والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي قصة العرنيين من الفوائد قدوم الوفود على الإمام ونظره في مصالحهم وفيه مشروعية الطب وتداوي بألبان الإبل وأبوالها وفيه أن كل جسد يطب بمعتاده وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أي في خفية أو, في حر أو حرابة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصا وفيه المماثله في القصاص وليس ذلك من المثله المنهية عنها وفيه جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وغيره وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام وفيه العمل بقول القائف وللعرب في ذلك المعرفة التامة تنبيه هام قلت ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وكانت معروفة بالوفاء دعا الله عز وجل أن يرفع عنها الحمى فاستجاب الله له ورفعها وفي قصة العرانيين هذه نرى أنهم أصيبوا بالحمى وكذلك في عمرة القضاء كما سيأتي قول المشركين إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى فما سبيل الجمع بين هذا؟ وبين رفع الحمى في بداية دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة قال الحافظ ابن كثير والجواب عن ذلك إما أن يكون تأخر دعائه صلى الله عليه وسلم بنقل الوباء إلى قريب من ذلك أي من قصة العورانيين وعمرة القضاء أو أنه رفع وبقي آثار منه قليل أو أنهم بقوا في خمار وما كان أصابهم من ذلك إلى تلك المدة والله أعلم هذه أهم سرايا هذه هي السرايا والغزوات بعد غزوة الأحزاب وبني قريضة لم يجر في واحدة منها قتال المرير وإنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة فليست هذه البعوث إلا دوريات استطلاعية أو تحركات تأديبية لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد ويظهر بعد التأمل في ظروف أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب وأن أعداء الإسلام كانت معلوياتهم في الهيار المتواصل ولم يكن بقي لهم أمر في نجاح كسر الدعوة الإسلامية وخض شوكتها إلا أن هذا التطور ظهر جليا بصلح الحديبها فلم تكن الهدنة إلا الاعتراف بقوة الإسلام والتسجيل على بقائها في ربوع الجزيرة العربية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه